قوله تعالى أأسلمتم ماذا قال الإمام عند هذه قال لفظه استفهام ومعناه أمر أي أسلم تذكر له نظيرا من كتاب فهل أنتم منتهون أينتهوا أحسنت فهذه الفاظ كما ترى تفيد الاستفهام والمقصود بها الإنشاء الأمر فهل أنتم منتهون انتهوا أسلمتم أي أسلموا أحسنته قولوا فإن حاجوا من المقصود قريش أم غير قريش آه أي نعم المقصود اليهود النصارى فإن حاجوا أي النصارى قوله فظل أسلمت وجهي لله ما معنى هذا نعم معنى الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى بجميع جوارح ولماذا خص الوجه بالذكر مع أن المقصود الانقياد بجميع جوارح الإنسان نعم أحسنته لأن الوجه أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بهاءه تخصه بالذكر وإلا الإنسان مطالب بأن يسلم لله سبحانه وتعالى وينقاد بجميع جوالحه من قلبه ولسانه وغير ذلك من أعضائه يجب عليه لانكياج بجميع جوالح وإنما خص الله ذكر الوجه لأنه أكرم جوالح من الإنسان وفيه جماله وبهاءه أفادنا الأخ أمس بفائدة عن شيخ الإسلام تتعلق بغير درسنا فما هي نعم هل الإنس يرون الجن مع قول الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فما الذي ذكره رحمه الله من رؤية الإنس للجن نعم المقصود بالآية إنما أن الإنس لا يرون الجن في بعض الأحوال وليس المقصود في رؤية الإنس للجن مطلقا فإنه قد ثبت رؤية مع الصالحين لهم بل غير الصالحين لهم فإذا المقصود إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم أي في بعض الأحوال يرونكم من حيث لا ترونهم أحسنته فإن إنسان إذا أتى الخلاء وذكر الله ستر ما بين عين الناس أن الشخص إذا أتى الخلاء يقول بسم الله ما يراه هؤلاء ما يراه ولا يتمكنون من رؤيته إذا ذكر الله فيرونه نعم في بعض الأحوال وفي بعضها لا يرونه والإنس ترونه يعني تراه قال إن ستنان فربما رأتهم في بعض الأحيان رأوا الجن وهذا الواقع يشهد له قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم هذه كلها جرائم عظيمة قام بها اليهود آتنهم الله وأخزاهم الله فهم أهل الجرائم كفر بآيات الله وقتل للأنبياء وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن يأمر بالقسط العادل يأمر بالأمر المعروف أنه عن المنكر الذي فيه مصلحة عائدة على المأمور ومع ذلك تجدهم يتجرؤون على الكفر بآيات الله وعلى قتل الأنبياء والصالحين فهذه من أعظم جرائم إن الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم عندك يا زكريا هل هناك قتل الأنبياء بحق فإن الله قيد بهذا القيد بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق فهل هناك قتل الأنبياء بحق وهذا لا نعم هذه الصفة كاشفة لا مفهوم لها وإنما هي لبيان الواقع لبيان الواقع هذا هو الواقع أن قتلت الأنبياء يقتلونهم بغير حق فما في أحد يقتل نبيا بحق أبدا كلهم الذين اعتدوا على أنبياء الله هؤلاء اليهود فإنهم يقتلونهم بغير حق وإنما هذه صفة كاشفة لا مقوم لها وإنما جاء بها لبيان الواقع هذا هو الواقع أن قتل الأنبياء بغير حق ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فليس ثم مع الداعين مع الله سبحانه وتعالى آلهة براهين، وإنما هذا لبين الواقع أن كل من دعا مع الله إله آخر ما معه برهان على هذا الدعوة ما معه برهان لا برهان له كلهم لا برهان لهم فهذا ليس تقييدا لإخراج واحترازا عن محترز وإنما هي لبيان الواقع هذه القيود أي هذا هو واقع من يدعو مع الله إله آخر لا برهان له وهذا واقع من يقتل الأنبياء لا برهان له وبغير حق وبغير حق يقتلهم فهذه جرائم ارتكبتها يهود مع أنبياء الله مع الصالحين وهذه الآية لها نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون هذا شأنهم مع الصالحين شأنهم مع الأنبياء والمرسلين وضرب الله عليهم الدل واستغار دون المسكنة بسبب هذا الجرائم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فهم معتدون بهذه الجرائم التي يرتكبونها وشابههم هؤلاء الزنادقة الذين لهم أصلهم يهود عبد الله بن سبا قتلوا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وكفروا بآيات الله ولو تمتنوا وعاصروا الأنبياء لقتلوهم والله نقتل الأنبياء لو عاصروا الأنبياء هؤلاء الزنادقة أخزاهم الله فإنهم قتلوا أتماع الأنبياء ليقفى نور الله سبحانه وتعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فالرافضة مبشرون بعذاب أليم وسلفهم وهم يهود كذلك أيضا بشرهم الله بهذا العذاب الأليم ما في أحد يتجرى على الدعاء من الطائف ويقتل الدعاء قتلا دريعا إلا الرافضة فإنهم عندهم جرأة على جميع أهل الإسلام من دعاه وغير دعاه ما يرحمون أحدا ممن ليس برافضي من أهل الإسلام ما يفهمون أحدا من أهل الإسلام فكلهم سواء عندهم دعاة وغير الدعاة وأشد حنقا الروافض على الدعاة لأنهم يبينون ما هم عليه من الشق والمكر بأهل الإسلام ويزيفون باطلهم ويكشفون سترهم للمسلمين فلذلك تجدهم أشد حنقا ويدفع بهم أسيادهم على حمل الدين الله سبحانه وتعالى ورسالة المرسلين الحاصل أن هذا وعي شديد لمن ارتكب هذه العظائم كفر بآية الله بعد بيانها ووضوحها وتجليتها من الله جل على ويقفر بها فلا عذر له وقتل الأنبياء حمل في الدين الموجهين المرشدين الناصحين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من حنادس الشرك وظلمات الجهل ومع ذلك يتجرى عليهم هؤلاء الفجرة وهكذا ما يقتسم طريقهم سنة مسلكة ومقتفأة رهم من حملة دين الله سبحانه وتعالى من الدعاة كل هذا لإطفاء نور الله حتى لا يشعر هذا الخير ويظهر هذا الخير هؤلاء فجرى روافض أسلفهم اليهود من أفجر خلق الله اليهود الروافض كلها الجرائم متوفرة عند اليهود وهكذا أيضا عند الروافض إلا أنهم ما دركوا الأنبياء وإلا لقتلهم توفرت فيهم هذه الجرائم. عندك يا أخي ما حكم من قتل نبي؟ كافر أو مسلم؟ يؤمن بجميع ما جاء به هذا النبي ويصلي وصوم وقتل نبي؟ هذا كافر أو مسلم؟ الذي يقتل النبي كافر أو مسلم؟ ها؟ كافر عندما من يقول كافر الذي يقتل النبي وصلي وصومي حج لكن ما عجب هذا النبي وقتله يقول كافر ها؟ طيب ها عند من كافر له مسلم طيب هذا يوافق أيضا يقول كافر عندما من من يقول مسلم هذا ها لا غير متعمد شيء ثاني لا متعمد، هاه؟ من خالف الحنفية ولا الملكية؟ ما خالف المسلمين على أن من قتل نبيا فهو كافر وإن كان مقررا بكل ما أنزل الله نقل الجماع إسحاق بن رحمه الله تعالى فهو كافر لا يشك في كفره قال وأجمع المسلمون على أن من سبب الله أو سبب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله هذا كلام السحق رحمه الله أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مضرراً بكل ما أنزل الله فهذا ليش شك بكفره من تلبس بشيء من هذه العظائم التي ذكرت وهي سب الله سب رسوله أو دفع شيئاً مما أنزل الله تكذب بآيات الله أو قتل سواء كان جميع الآيات أو بعض الآيات أو قتل نبياً من أنبياء الله فهذا يقفر الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ثم من قتل حملت هذا الدين ما يقفر ما يقر إلا إذا كان القصد يقفى ما يحملونه من الدين فيقر به الثاني إن كان القصد هو إقفى نور الله في العرض أو لا يحملون دين الله الحق ولا يريد أن يظهر دين الله فهذا لا شك في قفره لهذه النية الخبيثة قال إذا كان قتلهم لأنهم ربما حصل منهم كذا تجاه سياسة تجاه ما هو عليه من الشر ما يريد أحد عارضه أحمق ما يريد أحد يعارض الذي عارضه ما معنا السيف مثل حجاج بن يوسف ما معنا السيف الحجاج بن يصف تلف فيه هالناس لكن كلام علاقة النبيين من نبي فهذا لا يشك في كفره ولا يختلف في كفره وهو كافر بالله جل وعلا حاصل هذه الآية اجتملت على هذه الأحكام وعلى هذه الأمور العظيم التي تلبس بها اليهود إن الذين يخرون بآيات الله سواء كان بجميع الآيات أو ببعض الآيات فإنهم يخرون ويقتلون النبيين بغير حق وليس تم قتل النبي بحق وإنما هذه صفة آشفة ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس وهذا شق فيه على المجتمعات الله قتل دعاء يا الله سبحانه وتعالى يحصل به ضرر على المجتمع فعلوا المجتمعات أن يحافظوا على دعاتهم على علمائهم وأن يدافعوا عنهم وصطاعوا إلى ذلك السبيل فإن في قتلهم شر عظيما كما قال وفي موتهم شر عظيما كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يقعان من اتخذ الناس رؤوسا جهالا أظلمت الأرض بالجهل إذا أظلمت الأرض بالجهل حصل فيها ما حصل من سفك دماء ومن قطع طرق ومن غيرها من البلاء والجرائم والزنا وغيرها لنه حد ينكر إنما مروس جهال في الأرض ما يعرفون حلال ما حرام وبعضهم يعرف صاحب هو اتخذ الناس رؤوسا جهالا أسئلوا فأفتوا بغير علم وظلوا أضلوا, أضلوا <تصفيق> هذا يلزم المجتمعات تحافظ على علمائهم في موتهم وقتلهم شرا على الأمة وفي قتلهم أعظم شر لأن الله ينتقم لهم لأن الله ينتقم لهم قبضهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر كما تعلموا مع ذلك حصل هذا الضرر لكن في قتلهم شر عظيم فإن الله غار وغيرة الله ليأتي ما حرم الله بالمحارمة قتل الأنبياء وقتل الصالحين العلماء قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله يجحدون بآيات الله الكفر مع معنى الجهود يجحدون بآيات الله يعني القرآن وهم اليهود والنصارى ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قرأ حمزة ويقاتلون الذين يأمرون قال ابن يقتلون أو يقاتلون فوقع فيه الروافض هذا وهذا وقع فيه هؤلاء اليهود يقتلوا وقاتلوا انبياءهم قال ابن جريج كان الوحي يأتي من على انبياء بني اسرائيل ولم يكن يأتيهم كتاب فيذكرون قومهم فيقتلون نظر الجزاء هذا جزاء الدعاء عندهم وجزاء الأنبياء يذكرونهم فيقتلونهم فأي جزاء هذا جزاء شيطاني فيذكرون قومهم فيقتلون فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون <تصفيق> يعني ما يريد أحد يذكرهم بشيء عن الله سبحانه وتعالى وبالله هؤلاء بغاية الخبث كل من قام يذكر بالله قتلوه هذا ظلم سحيح فيذكرون قومهم فيقتلون أيضا وهم الذين يأمرون بالقصد من الناس قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو سحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد ابن ابني فنجوي الدينوري قال أخبرنا أبو نصر منصور بن جعفر أنها وندي أنها وندي قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الجارود قال أخبرنا محمد بن عمر ابن حبة ابن حيان, عندك بن حيان أحمد أو محمد ابن عمر بن حيان قال أخبرنا محمد بن حمير قال في نسخة النمير وهو خطأ قال أخبرنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة ابن دعيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقتلوا أو قتل رجلا يكون معطوف على النبي أو رجلا قتل رجل أو رجل قتل رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهؤلاء شد الناس عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إلى أن انتهى إلى قوله وما لهم من ناصرين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يأبا عبيدة قتلت بني إسرائيل قتلت بني إسرائيل ثلاثة واربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة لا إله إلا الله لكن هذا لم يسبل ثلاثة واربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة فقام مئة واثناء عشر رجلا من عباد بني إسرائيل أمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم, ونهوهم عن المنكر فغتلوهم جميعا في آخر النهار في ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيهم في تذكير هؤلاء المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام بأسلافهم وفعال أسلافهم سيئة لأنهم هم أيضا يشتهون هذا وهم لا ينكرون على أسلافهم هذا الخبث فمن سلك مسلك سلفه أو سكت عما فعل سلفه يذكر به أو يريد هذا لكن ما نستطع الوصول إليه وقال أسلافه كانوا كذا وكذا عندهم هذا البلاء عندهم هذا الشر والله ذكرهم بأسلافهم سيئين قتلت الأنبياء والمرسلين والصالحين من الدعات وحملة الدين ذكرهم بهذه السيئة الموجودة في أسلافهم التي هم مقرون لها التي هم مقرون لها وحاولوا أن يصنعوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يقول والله يعصمك من الناس، وإلا حاولوا مرارا نحو مرتين حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام ونجاه الله، ومنها ما تعلمون من ما هو مشهور عندكم، بمسألة وضع سُم في كتفه، لأنهم يعلمون أنه يحب الكتف ووضع له سُم فيها، وهكذا ما يذكرونه أن بعضهم أراد أن يقتله. وقد ذهب إليهم وجلس بجانب جدار فتشاوروا فيما بينهم وهذا محمد موجود بيننا فرصة لقتله فانبر بعضهم وأراد قتله على أن ارتقى الجدار ويضع عليه الحجرة لكن الله أعلم الصحة هذا فأخبره الله بالوحي أنهم أرادوا هذا فانصرف رسول الله من ذلك المكان المهم هم إسعى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين منظر للتعبير بمضارع ما قال إن الذين كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين باعتبارنا هذا قد مضى ولكن يقتلون هذا الاستمرار عندهم كفر بآيات الله وقتل النبيين وأيضا الصالحين من الدعاة الله فأتى بالمضارع الذي يفيد الاستمرار فهم على هذا هم وأسلافهم الذين مضوا على هذا الشيء وهذا هجيرهم وديدنهم قتل الأنبياء قتل دعاة كفر بآيات الله هذا حال هؤلاء يهود الحاصل من سلك مسلك سلف يذكر بأسلافه ومن رضي بأفعال أسلافه وقبيلته، يقال إنت مقبيلة كذا وكذا وعندكم كذا وكذا وقد فعلوا أهلك كذا وكذا لأنه راضي مقر لهذا الشيء وقد لهذا الشيء وما يعلم له نكير فيذكر ويذكر بأسلافه وبما مضى مما عند أسلافه من الشر لأنه ما أنكر عليهم بل هو راض بهذا الأمر فيذكر بما مضى مما فعله الأسلاف قال رحمه الله يا أبا عبيدة قتلت بن إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة فقام مئة واثنى عشر رجلا من عباد بن إسرائيل أمروا من قتلهم بالمعروف ولهوا عن المنكر فقتلهم جميعا في آخر النهار في ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيهم قوله تعالى فبشرهم أي أخبرهم والبشارة تكون في الخير وفي الشر كما قرر ذلك بعضهم وإن كلام العربي خلاف هذا فأن البشارة إنما الأصل فيها هذا أن سأعمل في الخير ولكن هؤلاء كانوا يظنون أنهم سيبشروا بخير فقال فبشرهم بعذاب أليم فأتبي هذه البشارة لهم لأنه قال ربما توقعهم على صلاح وعلى خير وسيبشرهم الخير ولهم الخير فقال الله هذا فبشرهم والذي يظهر أن البشارة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر والأصل الأصيل فيها والأكثر استعمالا فيها هي أنها تستعمل في الخير يبشر الشخص إذا كان هناك خير بشر به وهذا قد تقدم معنا في حكام القرآن في أول الكتاب. قال فبشرهم أي أخبرهم بعذاب أليم وجيع عذاب أليم وجيع يوجعون به وعذاب الله سبحانه وتعالى لا يقال قدره وهو عظيم وأليم ولا يطيقه العباد لا يطيقه العباد عذاب الله سبحانه وتعالى قال وجيع وإنما أدخل الفاء فبشرهم لماذا أتى بالفاء مع أننا ما عندنا هنا اسم شر حتى يؤتى بالفاء وإنما عندنا إن إن الذين كفروا مع موصول اسمها إن الذين يكفرون بآيات الله إلى قولي فبشرهم بعذاب أليم فما هي أن نكتف الاتيان بالفاء هنا ولم يقل بشرهم بعذاب أليم وهو خبر إن إن الذين يكفرون بآيات الله أذكر هذه الأشياء المتعاطفة ثم قال فبشرهم بعذاب أليم فأدخل الفاء في خبر إنا ولم يقول بشرهم بعذاب أليم وهذا جائز لكن أتى بالفاء فما هي النقطة في إدخال الفاء أو في إدخال الفاء بخبر إنا سيذكرها رحمه الله قال رحمه الله وإنما أدخل الفاء على خبر إنا وتقديره الذين يكفرون ويقتلون فبشرهم لأنه لا يقال إن زيدا فقائم يعني معناه لأن الإسم الموصول أصله مبتدى في الخبر أصل أصله مبتدى في الأصل مبتدى الاسم الموصول الذين قبل دخول إنا والإسم الموصول يتضمن معنى الشرط يتضمن معنى الشرط فجيء بالفاء في خبره جاء الب... بالفاء في خبر باعتبار أن قبل دخول إن الكلام الذين يكفرون أو الذين يكفرون بآياتنا إلى آخر فقال فبشرهم لأن الموصول مضمن معنى الشرف مضمن معنى الشرف فجاء بالفاء في خبره وهذا جائز وهذا موجود في القرآن وفي غير القرآن من كلام العرب <تصفيق> لكن هذا بناء على قول من يقول لا يجوز إدخال إن أو إدخال الخبر في بس يدخل الفاء في خبر إن، فلذلك ما أتبي إنه قال إنما الأصل كذا وكذا وإلا جماعي يقولون ده بس يدخال الخبر الفاء في خبر إن، وهذا هو الصحيح أنه لا بس أن تقترب الفاء بخبر إن وما نحتاج هذا أننا نقول تقدير الكلام الذين يقرون ويقتلون فبشرهم فنقول هذا جائز. وهذا الثاني أيضا جائز من غير هذا التقدير. فنقول دخلت الفاء في خبر إن لأن اسمها لأن اسمها الذي هو أصله مبتدا اسم موصول والاسم الموصول مضمن مع الشط مضمن معنى الشط فجئ بالفاء في الخبر لأجل هذا ولا إلى هذا الذي ذكر. فنقول دخلت الفاء لأن اسم إن اسم موصول فجئ بالفاء في الخبر لأنه مضمن مع الشط. والله أعلم ولا نحتاج إلى هذا. انظر ايش قال هذا السمين الحلبي؟ اعندك في فم... <تصفيق> <تضمن> الذين مع واضح ما <تصفيق> النسخة؟ قال وإنما أدخل الفاعل الباب في خبر إنا يتضمن الذين مع الشر واضح ما الله مثال. اعندك النسخة؟ قال وإنما أدخل الفاعل الباء في خبر يتضمن الذين مع الشر واضح ما الله مثال. اعندك النسخة؟ إنا يتضمن الذين الشر واضح ما ما هو واضح أحسن. نأتي في النسخة هذه أوضح. قال النسخة الثانية. وإنما أدخل الفعل الباء في خبر إن لتضمن الذين مع الشرق والجزاء وتقديره. إذن عندنا صعف سيكون. إنما أدخل الفعل على خبر ان لتضمن هذا صعف عندنا. ما هو النسخة؟ يكون عندنا صعف هنا من هذا هذا الكلم. لتضمن الذين مع الشرق والجزاء وت وتجديده. إذن هذه النصفة يقوم فيها حصل سط نقر من هذه النصفة الثانية قال رحمه الله وإنما أدخل الفاء على الباء على فبشرهم على الباء وإنما أدخل وراح يا نور الله وراح الله طيب نغرى عادي وإنما أدخل الفاء على الباء على خبر إن لتضمن الذين معنى الشرط معنى الشرط والجزاء وتقديره الذين يكرون ويقتلون فبشرهم هكذا صواب كلام واضح وهذا ظنقرأنا هكذا وتقديره الذين يكرون ويقتلون فبشرهم لأنه لا يقال إن زيدا فقائم إن زيدا فقائم صدق وإن مجيء بألفاهنا في خبر إن لأن اسمها الذين والذين اسم موصول فيه معنى الشرط والجزاء أما كل خ... اسم إن يُتب الفاء في جوابه أو في خبره هذا مو صحيح وإنما جاء بالف هنا لأن الاسم الذين والذين مضمن مع الشرق الجزاء هذا كلام جميل أما هذا كلام ركيك هنا ما هو واضح بسم مستقب قال قوله تعالى أولئك الذين حبطت أي بطلت قال بطلت بطلت بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين هذا هو الحبوط فهذه الأعمال السيئة من أسباب حبوط الأعمال هذه الأعمال السيئة من أسباب حبوط الجزاء والأجر فما معه أجر الذي يقتل الأنبياء والذي يقر بآيات الله حتى الذي يقتل هؤلاء الدعات الله يخاف عليه فهو على خطر عظيم على خطر عظيم يعرض نفسه يعرض نفسه ليحبط أعماله والذي يظهر والله علم أن المقصود كل واحد بانفراده إلا التالي إلا الأخير فإننا لا نستطيع أن نقول بانفراده يحبط العمل يحبط العمل ولكن صاحبه معرض أما الكفر بآيات الله بانفراده يحبط العمل وقتل الأنبياء بانفراده يحبط العمل وقتل الدعاة الله سبحانه وتعالى إن صاحبه ما تقدم ذكره من قصد إطفاء نور الله سبحانه وتعالى أو حمل الحلق على دين الله وهؤلاء يبلغون دين الله فهذا أيضا هذا يعتبر خبيثا ولكن إن كما فعل الحجاج خوفا على سلطانه وعلى ملكه هذا ليس طاعة تكفير ويقال بأن عماله تحبط <تصفيق> قال رحمه الله بطلت عمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وبطلان العمل في الدنيا ألا يقبل وفي الآخرة أن يجاز عليه هذه فائدة مطلع للعمل في الدنيا أن يقبل من العبد وهذا قد يكون حتى في حق المسلم قد يكون في حق المسلم أنه ما يقبل عمله ويكون صحيحا لكن غير مقبول وأما في الآخرة فلا يجاز عليه لا يجاز عليه كالعبد الآبق فإنه لا يقبل له عمل ما دام هو آبق فهذا عمل معرض بعدم القبول وهكذا من أتى كاهلا أو عرافا وهو غير مصدق به فهذا لا تقبل له الصلاة أربعين يوما وهي صلاة صحيحة لكن غير مقبولة غير مقبولة وهذا عدم القبول قد يكون في حق المسلم بسبب بعض المعاصي بسبب بعض المعاصي ما تخلص منها وهؤلاء المتقاسمون ربما ترد عمالهم ولا ترفع إلى السماء لا ترفع إلى السماء لكن الله علم مسألة الضبول هذا شيء ثاني وإنما هذا رد رد لها بسبب خصوم التي بينهم. والحاصل أن هذا الشيء قد يكون في حق المسلم لا منه أنه يقبل وبطلان العمل في الدنيا ألا يقبل وفي الآخرة ألا يجازى عليه في حق المسلم في بعض زيات أعماله في أعمال التي جاءت فيها الأدلة أنها لا تقبل بسبب كذا. والحاصل استفدنا من هذه الآيات العظيمة. فمما استفدناه ما نقل من إجماع نقل الإمام إسحاق بن راهوي إسحاق بن راهيم بن راهوي أن من قتل نبيا فهو كافر بإجماع العلماء لا يختلف في كفره وكذلك أيضا تذكير من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام من يهود النصارى بما فعل أسلافهم إن كانوا راضين بأفعال أسلافهم ويذكرون بالماضي الذي عندهم عند أسلافهم يذكرون به أسلافهم كيت وكيت انتبهوا هذا لا بأسهاء به وفيهما ذكر من الأمور وعظيم تشنيع على قتل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسلق الرافض فإنما شد الناس جرما في هذا الباب فهذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات العظيمة إن الذين يغفرون مع ما تقدم أمسي فإن حاجوك إلى هنا قال من هي الفرق الاتحادية فرق الاتحادية جمع من الزنادقة الصوفية الذين يقولون بالاتحاد وأن الإله اتعد مع المخلوق اتحد مع المخلوق وصار شيئا واحدا بخلاف الحلول وهم أخف من الاتحاديين حلوليين على كفر يجمع جميع شنيع ولكن الاتحادية أعظم كفرا فإنهم يقولون باتحاد شيء اختلاط الشيء تماما صار شيئا واحدا الإله وكذلك أيضا غير الإله من المخلوقات اتحد الإله في هذا المخلوق والمخلوقات وصار شيئا واحدا وأما الحلول وهو أهوا كفرا من هذا المقول الشنيع ومع ذلك كله عظيم فهؤلاء يقولون الله حل في المخلوق حل في المخلوق ولم يتحد معه وإنما حل في هذه المخلوقات فعندهم انفصال موجود الانفصال أما هو لم يعدهم انفصال هذا صار شيئا واحدا أصحاب الاتحاد مثل الشاهي مع السكر فإنه قبل الخلط هذا حلول قبل خلطه هذا حلول يسمى وبعد خلطه مع هذا الشاهي حيث أنه ليمق له ظهور فهذا اتحاد ولا يستطيع فصل هذا عن هذا فصل هذا عن هذا وأما قبل الخلط ويقال هذا السكر حال في الماء أو حل في هذا الشيء، وأما بعد الخلق فهذا اتحاد وصار شيئا واحدا لا يستطيع فصل هذا عن عن هذا، وهكذا الحليب في الشاه الأحمر، فإنه اتحد معه بعد الخلق بعد الخلق. وأما خلق، أما وضعه دون خلق هذا حل في حل في هذا الشاهي، فهذا من الفروق بين الاتحاديين وبين الحلوليين، فالاتحاديون أشد كفرا من الحلوليين وكلهم سنادق في غاية الكفر. لكن هؤلاء قالوا بالخلط تماما ما تستطيع تفصل هذا عن هذا شيء واحد كلهم الكلب والإله ومن الكلب ومن الآ ومن الكلب والخنزير إن إله هنا ومن عبد أمر رب إله عابد في كنيسته الكلب والخنزير لهم سبحانك قال لما سمعن هيط الكلب أو صياح الكلب سبحانك يا أرحم الراحمين حسبنا الله نعم الوكيل هذا عندهم اتحاد كلها الكون هذا كله إله لأن الله اتحد معه لكن هؤلاء يقولون بالحلول الله حل في الأشياء هذه المخلوقة وهذا كفر عظيم أيضا ولعله يأتي إن شاء الله معنا الفرق بين الانتحاد وبين الحلول في الفائد